على حيدر يا حيدر علي على رايو بالحق تاكلي على حيدر يا حيدر علي على رايو بالحق تاعتلي جوك عادل علي ما تنتكس رايده على الجن وين تصعد علي ما على الجن وين تصعد لا منعقولايده علي لا منعقولايده علي, على بالغيره مملي ملي حيدر يا حيدر علي على يخطي في ضربته كل الكفر هابته ما يخطي في ضربته كل الكفر هابته والراس ذوق عمامته والراس ذوق عمامته عليابا عجر وحوهلي دريحي در علي عليابا عجر وحوهلي دريحي در علي ادرا الروح نيته منزرع على والباب بكفن قلع على الروح نيته منزرع على والباب بكفن قلع على الغير الله يمارك علي والغير الله يمارك, والغير الله يمارك دوم علي دوما بربي مفتنين قدر يا حدر علي دوما على ما يكسر بخاطرك على من تندب يحضرك على ما يكسر بخاطرك على عصرات يعبرك على عصرات يعبرك وهذا الامر واضح جلي على حيدر يا حيدر علي علي راية ابو الحق تعتلي على حيدر يا حيدر علي على راية ابو الحق تعتلي فعال حق لابد علي يا فارس تجروح علي ما رفع الحق علي يا فارس تجروح والكعبة صارت دمعهد والكعبة صارت دمعهد شو كبعينك يا عادل حقي مرجله علي يعدل بيد المايله علي دين وحقه مرجله علي يعدل بيد المايله على حجه الله علمه علي حجه الله علمه علي يا نعمل ولي يا در يا در ولي ميزان الله مكفته على ما يرجع بكلمته على ميزان الله مكفته علي ما يرجع بكلمته على غيرك ما يوجكفته علي غيرك ما يوجكفته على كلمه نقابله يبتني علي على كلمه نقابله يبتني الهندسه الصوتيه والتوزيع محمد جبار <تصفيق> بصوت مداح أهل البيت مالك الأسن كلمات الشاعر الحسيني حسام البيضاني